دعاء الصبح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بندق تلجهه وسرح قطع الليل المظلم بغياه تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار بمقادر تبرجه وشاع يا الشمس بنوري تهاججيه يا من دلع على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملايمته كيفياته يا من قرب من خواطر الذنون وبعد عن ملاحظة الغيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في بهاد أمنه وأماله وأيقوني إلى ما منعني به من منته ويسانه وكفى كفى عني بيده وسلطانه صلى اللهم على الدليل ليك في الليل الليل والمسك من أسبابك بعبل الشرف الأطبالي الناصع الحساب في ذروة الكامل الأعيالي والثابت القدم على رخال فيها على رخالي في الزمن الأولي. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المسطفين الأبرار فافتح اللهم لنا مصارع الصباح بمفاتح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفطال خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم لعظمتك في شرف جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخروق مني بيزمة القنوع إلهي لم تبتذلني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أمانك بقائد الأمن والمنام فمن المقيل وعثراتي من كبوات الهبى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي تراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال ام علقت من اطراف عبالك الا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطيه التي تضات نفسي من هواها فباح لما سولت لما ظنونها لها ظنونها ومن ومنها فباح لما سولت لها ظنونها ومناها وتبلها لجرأتها ولا سيدها ومولاها إلهي فرغت باب رحمتك يدي رجائي وهربت إليك لاجيا من فرض هوائي وعلقت ليترا في عبالك أناملا ولائي أصفح اللهم عما كان أجرنته من سللي وخطاي وأقلني اللهم من صرعتي الدائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وغاية مطلوبي ومناي من قلبي ومثواي إلهي كيف تضرد إلتجى إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك صائيا كلا وحياظك مترعة في ظنك المحول وبابك مفتوح للطلب والبغول وأنت غاية السؤال ونهاية المأمول إلهي هذه زمة نفسي قد أقلتها بعقال مشيتك وهذه أغباء ذنوبي ودارأتها برحمتك وهذه أهواء المتصلة وكلتها إلى جناب لطفك وعفك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى والسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء وبقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيلك الخير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 ومن ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرقا وفلقت برحمتك الفلقا وأنرت بكرمك دياج الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيدي عذبا واجاجا وأنزلت من الموصرات ما فجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس في مبت دأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واستمع نداءي، واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيان كشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر لك أنزلت حاجتي فلا تردني من سبتي مواهبك خاسئا ya Kerimu Ya Kerimu Ya Kerim Bir rahmetike ya Rahimin Ve salli ala Muhammedin ve alihittahirin